باب الاستئذان وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى انهاك